لديه السفسار لماذا المذيع في نشرة الأخبار إذا أضاء له المصباح الأحمر بأنه الآن على الهواء مباشرة لماذا يبدأ بالاهتمام أكثر ويركز في كل كلمة يقولها مع أنه الآن لا يرى أحدا من الجمهور ولا واحد لكن لماذا كل هذه الرحبة الجواب لأن عنده يقين تام بأن هناك الآن من يقابله حتى ولو كان المذيع لا يرى أحد من المشاهدين لكن يوجد في قلبه يقين بوجودهم لهذا السبب يهتم طيب أنت أيضا إذا قلت الله أكبر لديك يقين بأن هناك الآن من يقابلك إنه الله أن تقف بين يدي الله أليس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يقول أحد الأخوة بعد أن استحضر هذه المعاني في صلاته يقول أصبحت أرفع يدي للتكبير فأستحي وأحس بهيبة فأنزلها ثم أرجع وارفع يدي لكي يقول الله أكبر فأحس بعظمة من سأدخل عليه الآن فأرجع يدي إلى مكانها ولا أكبر يقول أفعل ذلك أكثر من مرة قبل أن أكبر في النهاية من أنا حتى يكلمني مالك الملك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة فقد دخل على الله عز وجل وقف بين يديه بل يستشعر أنه يخاطب عظيما أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات راقب نفسك بالخلوات إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار بل يظهر في مجاهده النفس والهب والله, والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن القوى فان الجنه هي المأوى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل رجل ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وآخر دعتهم رآدات عبد وجبان فقال اني أخاف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 الى اي مقام ارتفع قدره بالله عليك اتدري من الرجل الرجل والله من اذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم ان الله يعرفه. ونظر الى نظر الحق اليه فاستحم من ربه كيف يعصى كيف يعصى؟ كيف يعصى؟ كيف يعصى؟ ربه ماني أدمعي لا تشرق والفكر في